في آية طه هذه يعني قول الله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى وآية الإسراء يعني قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما إشكال معروف وهو ان يقال إنهما قد دلتا على أن الكافر يحشر يوم القيامة أعمى وزادت آية الإسراء أنه يحشر ابكم اصم أصم مع أنه دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويسمعون ويتكلمون كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا الآية وقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها الآية وقوله تعالى قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا الآية إلى غير ذلك من الآيات وقد ذكرنا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه الوجه الأول واستظهره أبو حيان أن المراد بما ذكر من العمى والصمم والبكم حقيقته ويكون ذلك في مبدأ الأمر ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع الوجه الثاني أنهم لا يرون شيئا يسرهم ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون بحجه، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وروي ايضا عن الحسن كما ذكره الالوسي وغيره وعلى هذا القول فقد نزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاء به كما أوضحناه في غير هذا الموضع ومن المعلوم أن العرب تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه ألا ترى أن الله يقول في المنافقين صم بكم عمي الآية مع أنه يقول فيهم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ويقول فيهم وان يقولوا تسمع لقولهم اي لفصاحتهم وحلاوه السنتهم ويقول فيهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم وما ذلك الا لان الكلام ونحوه الذي لا فائده فيه كلا شيء فيصدق على صاحبه أنه أعمى واصم وأبكم ومن ذلك قول قعنب ابن أم صاحب صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا وقول الآخر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد وقول الآخر قل ما بدالك من زور ومن كذب حلمي أصم وأذني غير صمائي ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على السماء الذي لا فائدة فيه وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه والرؤية التي لا فائدة فيها الوجه الثالث أن الله إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مقدرة أعني قوله في طاها ونحشره يوم القيامة أعمى وقوله فيها ايضا لم حشرتني أعمى وقوله في الإسراء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وأظهرها عندي الأول والله تعالى أعلم وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فنسيتها وكذلك اليوم تنسى من النسيان بمعنى الترك عمدا كما قدمنا الآيات الموضحة له في هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله فنسي ولم نجد له عزما قوله تعالى وكذلك نجزي من أسرف ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يجازي المسرفين ذلك الجزاء المذكور وقد دل مسلك الإيماء والتنبيه على أن ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصي وبين في غير هذا الموضع أن جزاء الإسراف النار وذلك في قوله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار وبين في موضع آخر أن محل ذلك إذا لم ينيبوا إلى الله ويتوبوا إليه وذلك في قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلى قوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب الآية قوله تعالى ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن عذاب الآخرة أشد وأبقى أي أشد الما وأدوم من عذاب الدنيا ومن المعيشة الضنك التي هي عذاب القبر وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، وقوله تعالى ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وقوله تعالى ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إلى غير ذلك من الآيات وقوله أفلم يهدي لهم الآية تقدم بعض الآيات الموضحة له في سورة مريم وسيأتي له بعد هذا إن شاء الله زيادة ايضاح أيها المستمع الكريم بهذا نصل إلى نهاية لقائنا وقد تبقى لنا في سورة طاها حلقة واحدة نأتي عليها إن شاء الله في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته